ذَكَرَ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الله إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ ما عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّىكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ أولئك كجزاهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ونعيم اجر العاملين